لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف ينجر عن تجاوز الخط المتواصل سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر على أقصى تقدير